اللهم قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار فأي الدارين دارنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة ونحن في صحة وسلامة وخير وعافية وإيمان يا رحيم يا رحمن اللهم لا تردنا خائبين ولا تحرمنا أجر ليلة القدر يا كريم يا ذا الجلال والإكرام